فَلَم ينظُروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره